طيب ده ميديكمنت ان فيها ايوه نتفرج على ده بقى الصوره الرائعه اهي بقى انا بقى دي قرنه دي او دي الكلمه يطلع اجل ربنا ابدا بص كده في وسط في حته ايه دي مين ده طيب قصايه دي سيب وداي كنت انا ماشرحالك ده كده مش فاهمها كده طيب ايرنوبوله وهي دي ليه قرالي ماشي قرالي فيها اوجبايه بقى بقى عايز تنزل بني هنا بني يعني دي امتى طيب Berti ده اللونة البيوبل مشدودة – ده لنزل اللي بتوockباتي –ST так諷илиًا ملي Louise إيه بناخذه ه، علت verstehen ذلك originally. C pertenceral.aw Kalashin is the main legroom.or bedroom. fridge has entered the shell.ci Cofi O.com.her unit. All this? Cool –not –燩 Pehu O.com. отдate.ajdud.org Gel为什么 they hit everything? OK.com.alash you!任何 هل هي الحاجة اللي لا أخذها هكامس للسقطة البرفوريشن لا أخذ ذا بإيه؟ اخذني لها عن البرفوريشن الحصة قطعت النهاردة كلها كلها قد تكدو كلام وقت ايش استفلومت ايش قدران نبقى برد انت صعب يعني هي حصة توقيها ولا ما بيهي برشي في ايريس ولا دول هذا بدي يعني لو بس في اير هتبقى لوكومه ادي مثلا اير ده لوكومه فلو البولنج يبقى كريم تي لو البولنج فيه اير يبقى تو ده ما حدش يتخض ده دول طيب ناخد قلب الفريسه الايه دي آه! وبرفورين انتور جوري جميل يوضي بقى منظر ده محبصل بتاعته لاب عربية واحد كروت مقص في عينيه حاجه فظيعه لقيت وده يلا بقى لو ما يخش الوريدتين او يجي جوه نفس الكلام طب بتبعت ولا لا ايه يعني ده انا نقص ده ممكن يروحش ولا ايه ممكن من العين يطلع على فين على العين والوريد يطرد عايز كمان يموت بص جوه العين اسمه اندوستال طب بص العين بدأ يوصل للأرض. نسميه بنو الصماد. هل في فعل قضية ما بين دو الصماد؟ بنو الصماد طلع. الآن دو لكن البنو الصماد كناه خيال عين حتى بن صم بن صماد ممكن يموت. ليش؟ because the center of infection into the earth and the يموت. مش حل اي كلام. في ممكن تناول عين. فرص. يقول أول مبريكيش إنو صمت إيهن إيهن وضع لأنه وان إنو أنتبام صمت خلاص طبعا يا ناحا كاميرين لما ضغط العين كان بي كان بيحصل إيه في الضوار بيته ديه يضع لما العين يكيس ضغط العين يميك لاتوين ولا إيهن صدر لو ضغط العين قال لصدر يحصل إيه في الضوار بيته ديه توسع يدرص ياخد مع الصادم ضرب في الانترا او كرار ضربها قريت العضلات بتنشف العين قل فجاه قام البلاز دوت استوب على فجاه اسمها انفجار فضله يبقى يطلع دم بقى انفجار دموي داخلي العين انفجار دموي داخلي من عين ايه الدم ده كل ما يزيد يذوق مين مين والبدرة دي زوئني اللي اول حاجة تتأثر اللي ليه بقى بعده اللي إنت هتكلم حبال اسمها دي لو ممكن الحبال دي نقطع ومن لثة بدأ تلاقي الاختيار شيء من تلاقي طب لا كتشر طب لو نيمو زاد أكثر اللي إنت تلاقيه تطلع تتحرك مكانه ولا تطلع قدام اللي إنت تطلع قدام نحصل تلاقي كتشر وبعدين ديلوكيشن إلتر طب ما فيش عند دخلك ديشن اتحركت على خالص طب لو يا ترى هيستروج كل ما الهيمر يزيد كنت تطلع بره طب لو الهيمر اللي مين بيت كل الدنيا ده كله الانترا اوكلر كونتنت مين دي اكسترودد تو ذا اوت ربنا تحصل مننا اثناء العمليه يا انا ما مع محجب. حاجة حاجه يتبقى أثناء عملية أيوه أولا في العملية أحضرنا بفتح العين أولا بفتح العين كده ممكن يحصل إيه أنا بعمل عملية ومش مخت كوادي بس يأعني غيرت إن أنا سبت الضغط إيه قبل العملية عادي فتحت العين فتح حصل إيه الضغط العين قال لي فتح يحصل نفس المشكلة بيحصل نتيب فينا ويبصوا لأي الانس تطلع لقدام واللي ولونا لو أنا ما الحدش في الانس تطلع وراه ليه يضلت وراه ليس نفسك يلا تعالوا نحكي بقى الاكسبانديف هيموراجيا سبب بيبقى في يكون يا جماعه هذا الدم ممكن يكون اي حاجه زي اللي بعد على فكره ده ايه الكومبليتيشن اوف نيرفال فلوشن ليه يا جماعه هو ده الدين النهارده انت بتروح برده قوي حرام 3 مللي في الفلوس يا دكتور كمل يا دكتور كمل ايه يا اخواننا دي يا دكتور ماشي ماشي طول يا <سؤال> بس لو سمحت جيت تعال جيت والله كويس اديني